من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم الله يا الله يا الله من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جل الرضيع ودفق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير. ومن جل الوذير ودفق الشلال من علم العصفور في الجو أياقير ومن جل الوذير ودفق الشلال ذك العظيم في علام من أبدع الكون سبار ذك العظيم الله الله هو الله الله الله يا الله يا الله من زين السماء وجمل الفضاء وارسل الضياء يمسى الظلال من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء أرسل الظلال، وأرسل الضياء ليرسم الظلال، أرسل الظلال. ذك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه. ذك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه. الله الله الله الله. الله يا الله يا الله يا الله من أنفق اللسان واسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال من أنفق اللسان وأسمع الأذان وعلم decent فقل لسانا وأسمع لذن فعل ب الإنسان وأبدع جمال ذاك العظيم في علا من أبدع الكوناسما ذاك العظيم في علا من أبدع الكوناسما الله الله الله الله Allah Ruh Allah ya Allah ya.